119. قالت يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 125. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 126. الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وان اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك ان يبلغا شدهما